ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم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 الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إليه لَبِلِسَانِ قَوْمٍ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ